بوك تو تريتسة شتر أربعة وثلاثون أربعة وثلاثون أبويزدي في القطار في القطار سبوته دو برلين هل هذا هو القطار إلى برلين؟ коли відправляється потяг? Хельхедахуа ельхітар Коли пробуває потяг до Берліна? Хельхедахуа ельхітар і ле Берлін? Берлін Пробачте, можна пройти? اسمح لي هل يمكن ان امر اسمح لي هل يمكن ان امر من يزداد يتص <تصفيق> موي ميسه اعتقد ان هذا مكاني اعتقد ان هذا مكاني من يزداد يصدته على موي ميس اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني اعتقد ان حضرتك تجلس في مكاني. ده спальный вагон. أين عربة النوم؟ أين عربة النوم؟ спальный вагон у кінці потягу. عربة النوم في آخر القطار. عربة النوم في آخر القطار. ada vagon restoran na początku poезда. واين عربه الطعام في المقدمه واين عربه الطعام في المقدمه можна мне спать на нижней полке а يمكنني ان انام تحت а يمكنني ان انام تحت можна мне спать посередине а يمكنني ان انام في الوسط أن Можна мені спати на верхній полиці? А я можу Коли ми будемо на кордоні? Коли ми приїдемо до Як довго триває поїздка до Берліна? كم يدوم السفر الى برلين كم يدوم السفر الى برلين تشي потяг записнюється هل القطار متاخر هل القطار متاخر تشماєте ви щось почитати هل عندكم شيء للقراءه هل عندكم شيئا للقراءه توت можна поїсти та попити. هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب؟ هل توجد هنا اشياء للاكل والشرب؟ можете мене розбудити будь ласка о 7 годині. من فضلك هل توقظني الساعه 7 صباحا؟ من فضلك هل توقظني الساعه 7 صباحا؟